وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسنع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى تَنزِيلٌ مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي